بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اهله اصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هجم بن عروه عن ابي هن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروء بكر فليصلي للناس ف قالت عائشه ة إن أبا بكر يا ا رسول ل ل إ ذ ان قام مقامك ا لم يسمع في ل ابا س من ا ل ك ء فمر فليصلي عمر مر للناس قال أ بكر ب فليصلي اذا س قالت فقلت قولي عائشة أبا لحفصة له إن إ بكر قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل ي للناس ففعلت ح ف ص ة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن كن لانتن صواحب يوسف مروا ابا بكر فليصلي للناس فقالت ح ف ص ة ل ع ا ئ ش ة ما كنت ل أ ص ي ب منك خيرا قلنا في المجلس الماضي قوله صلى الله عليه وسلم مروا ابا بكر فليصلي للناس مروا ماذا ه فعل و امر أ فعل و امر أ من من امر هذا مروا امر من أ م ر وقلت لكم إ ن هذا ا ل أ م ر من ث ل ا ث ة أ ف ع ا ل شذت عن ق ا ع د ة ا ل أ م ر ويتفهمون هذا يجب أ ن تعلموا ما هي ق ا ع د ة ا ل أ م ر حتى تفهموا شذوذ ل هذا الفعل ل ص ر تتوجسون لا لا تتوجسوا فذلك سهل لا فذلك ى من أمين علي. وإن علينا سهله سيسهله الله الله الله قلوا شاء إ ذ ا كان الفعل على وزني افعل ا ل أ م ر منه على وزني افعل سهل ه ذ ي الفعل على وزني افعل ا ل أ م ر منه أ ف ع ل أ ق ب ل أ ق ب ل ادبار أ ك ر ا م أ ك ر م قال ربنا سبحانه و أ د خ ي ل يدك في جيبك أ د خ لان أفعل ل الفعل أ د خ ل على وزني افعل و أ ل ق ي ما في يمينك تلقف القى أ ف ع ل أ ف ع ل هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى أفعل أفعل واضحه、لي. الحمد لله ف إ ذ ا لم يكن الفعل على و ز ن أ ف ع ل كيف نفعل لصوغ الامر أ م ر كيف نسوغ ل أ نرد الفعل إ ل ى المضارع أ ن ت م تعلمون أ ن الفعل إ ذ ا ذكر دائما يذكر في الماضي كتبا قتلا خرجا دخالا نرد ا م إلى آ خ ن ر الفعل إ ل ى المضارع ثم نجزم ي ذلك المضارع واضحة لنا、طيب. ثم بعد ذلك ماذا نفعل نزيل و نحذف حرف المضارعه ة فيعطيك ما ر م بقي هو ا ل أ م ر مثلا خاف نريد أ ن ن س و غ فعل الامر لا تقل لي وخف أحنا نريد أ ن نصل ي اليه لا نريدك ان تعطينا نريدك أ ن توصلنا ي إ ل ي ه ل أ ن ن ا نريد فهم ا ل ق ا ع د ة إ ذ ا فهمت ا ل ق ا ع د ة ستعرف كيف ت س و غ ا ل أ م ر من أ ف ع ا ل لا تعرف ا ل أ م ر فيها خاف ماذا نفعل نرد الفعل الى المضارع هو يخاف ثم نجزم المضارع فنقول لم لم يخف هكذا طيب لم يخف طبعا قلت لكم نحذف يا نحذف حرف ا ل م ض ا ر ع ة ما ه وحرف ا ل م ض ا ر ع ة اليا خف اذا حذفت اليا ما الذي بقي خف هذا هو أ م ر سهل شيء الحمد لله رب العالمين خف باع كيف ت ص غ ا ل أ م ر تردوا الى المضارع فتقولوا يبيع ثم تجزم ي المضارع فتقولوا لم يبيع ثم تحذيف حرف ا ل م ض ا ر ع ة فيبقى بيع وضح ا خاف بيع إ ل ى آ خ ر ه هذه ق ا ع د ة الان ذكرنا قاعدتين ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى أ ف ع ا ل أ ف ع ه وسواء ف ع ا ل ه ترد الفعل ة إ ل ى المضارع وتجزم ي المضارع وتحذف حرف ا ل م ض ا ر ع ة فالذي بقي هو هو فعل ا ل أ م ر لكن أ ن ت م لاحظوا معي أ ن هذه ا ل أ م ث ل ة التي ذكرت لكم خاف وباع الى خ ر ه عندما نحذف حرف المضارعه قلنا لم يخف حذفنا الحرف الذي بعد حرف المضارعه متحرك يخف يقل و يبع متحرك لما حذفنا حرف المضارعه بقي اول ك ل م ة حرفا متحركا واضح هذا إذا كان خف بيع قل لكن إذا كان الحرف الذي بعد حرف ا ل م ض ا ر ع ة ساكنا مثلا كتب كيف تفعل في ص و ق ا ل أ م ر يكتب ثم تجزيم فتقول لم يكتب يكتب ا ل أ ن ستحذيف حرف ا ل م ض ا ر ع ة ما الذي سيبقى لك كتب والعرب تبتدئ بساكين لا العرب لا تبتدئ بساكين فماذا نفعل نحتاج ه م ز ة واصل فنقول اكتب لماذا هذه ا ل م د ر و ص لماذا ل احتجناها ل أ ن ن ا بعد أ ن حذفنا حرف ا ل م ض ا ر ع ة بقينا ل في أ و ل ك ل م ة حرف ساكن والعرب ولا ت ب ت د ئ و بساكن فنقول اكتب خرج يخرج لم يخرج طيب حذف حرف ا ل م ض ا ر ع ة خروج هذه الدرجه ف... ف... ف... فماذا نفعل ه ف ز ه وصل فنقول ا خ ر هذه ق ا ع د ة الامر سهله اجي انتم عرفتم كيف ت س و غ و ن فعل الامر موجود شذوذي في هذا امر نريد ان نصوغ الامر من امر على ا ل ق ا ع د ة ماذا نفعل هل امر على وزن افعله فعلا ما كنت تفكر و ا بزاف أ م ا راى على وزني فعلا طيب ماذا كيف نفعل في ا ل أ م ر نرده الى المضارع فنقول يامر و ثم نجزم المضارع فنقول لم ي أ م ر ثم نحذف حرف المضارعه فيبقى لنا ها؟ امور أ م و ر هكذا لم ي أ م ر حذفنا الياء ما الذي ب ق ي ه امور العرب تبدا ي س ا ك ي ن فنحتاج ه نحتاج ه م ز ة وصل فنقول اؤمور هكذا هذه ا ل ق ا ع د ة لكن هل العرب فعلت هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أ م و ر و ابا بكر فليصل ي للناس ماذا قال اؤمور ماذا, ماذا وقع حذفة لما حذف حرف م ض ا ر ع ا وبقيت عندنا أ م و ر حذفت الهمزه و ا ل ه م ز ة هي فاء الكلمه ة ي حذفت فلما حذفت ما الذي بقي, بقي عندنا مور ا الذي عندنا بقي هل نحتاج ه م ز ة وصل لا, لا نحتاجها ل أ ن ه م ز ة الوصل ياتى بها للتوصل بالساكن ا ل آ ن ليس أ و ل ا ل ك ل م ة س ا ك ن ا ن فنحتاج ه م ز ة وصل لا فبقي مور إ ذ ن هذا شاذ أ م ليس بشاذ القاعده ما ك... لو أ ر د ن ا أ ن ن ن ت ق ب ا ل أ م ر لقلنا على ا ل ق ا ع د ة لقلنا اؤمر و لكن العرب لم تقل أ ؤ م ر إ ن م ا قالت مور فحذفت حرف ا ل م ض ا ر ع ة وحذفت ا ل ه م ز ة السفينه وهذا الشذوذ مفهوم عنه وهي ث ل ا ث ة أ ف ع ا ل أ م ا ر فتقول مور واخاذه فتقول ولا تقول أ خ ذ ولكن وتقول ل والقياس كلها في هذه أ ت ق و لست أخول أمور ولكن كل ل تفعل في شيء منها هذا الذي ذكرنا وضحت شيء و ذ لما ك قال ابن ل الله لاميته ك رحمه في و ش ذكره ا الحفي لما ب ذ قال من أ ف ع ا ل أ م ر أ ف ع ي ل واعزه لسوى يقال المضارع للحرف الذي اختزل أ و ل ه لما ذكر هذه القواعد ذكرت لكم قال بعد ذلك قال وشذ بالحذف خذ وكل ومر هذه ث ل ا ث ة افعل شذ ت بالحذف حذف ماذا ا ل ك ل م ة التي هي الهمزه و إ ن م ا فعلوا هذا في هذه ا ل ك ل م ة ا ل ث ل ا ث لكثره دورانها على السنتهم و أ ن ت م تعرفون أ ن العرب قوم يكرهون الثقل فكل ما كان ثقيلا عليهم أ ز ا ل و ه في الكلمات وفي العين <تصفيق> <تصفيق> نعم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا ابا بكر فليصل ي للناس وهذه قوله صلى الله عليه وسلم مروا ابا بكر فليصل ي للناس هذه أ ي ض ا من ا ل أ د ل ة على أ ن أ ب ا بكر رضي الله عنه افضل ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم جميعا لماذا ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ م ر ب أ ن يقدمه ف ي ك و ن إ م ا م الناس و رجع في ذلك ر ا ج ع ت ع ا ئ ش ة تريد أ ن تصرفه عن ذلك فلم يرجع و ر ا ج ع ت حفصته وهو صلى الله عليه و سلم ما ي أ ب ى في كل ذلك إ ل ا أ ن يصلي للناس أ ب و بكر فدل هذا على أ ن ه خيرهم و هم جميعا أ خ ي ا ر ن ض ي الله عنهم جميعا ثم في قوله صلى الله عليه و سلم مروا ابا بكين فليصلي للناس هذه أ خ ذ منها أ ه ل ا ل س ن ة إ ش ا ر ة من الرسول صلى الله عليه وسلم على أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أ ن يكون ابو بكر الخليفه بعده هذا قول اهل السنه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خ ل ا ف ة أ ب ي بكر نصا و إ ن م ا أ ش ا ر إ ل ي ه ا إ ش ا ر ا ت هذه من أ ع ظ م إ ش ا ر ا ت ه ا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم مريض وفي مرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرض مخوف لا يتخلف عنه أ ح د وجوه قريش موجودون شيوخ ا ل ص ح ا ب ة من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر شهود لا يتخلف أ ح د ويقدم النبي صلى الله عليهم و س ل عليهم كلهم أ ب ا بكر ففهم الناس هذا الذي أ ر ا د ه النبي صلى الله عليه وسلم بتقديمه أ ب ي بكر في مثل هذا الوضع فارتضوا لدنياهم من ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم فقدموه ومن إ ش ا ر ة إ ل ى ذلك أ ي ض ا ما رواه مسلم عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما راضه ادعي لي أ ب ا بكر أ ب ا ك و أ خ ا ك حتى أ ك ت ب كتابا ف إ ن ي أ خ ا ف أ ن يتمنى متمن أ و يقول قائل أ ن ا أ و لا و ي أ ب ى الله والمؤمنون إ ل ا أ ب ا بكر وهذا أ ي ض ا في غ ا ي ة الظهور نحن لا نزعم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ن ص على ذلك نصا و إ ن م ا إ ش ا ر ا ت اشارات تكاد أ ن تكون نصوصا ومن ذلك أ ي ض ا ما ر و ا البخاري عنها أ ن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أ و أ ر د ت أ ن أ ر س ل إ ل ى أ ب ي ب ق ي ن وابنه ف أ ع ه د لا يقول القائلون ويتمنى المتمنون ثم قلت يأبى الله, ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون ومن ي ع ا ل ؤ م و أو ن يدفع ا ل ل ه ويأبى ا ل ل م م ومن ؤ ن ن و ا إ ش ا ر ة الواضحات ايضا ما رواه البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أ ت ت ا م ر أ ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في أ م ر لها فامرها أ ن ترجع إ ل ي ه فقالت له أ ر أ ي ت إ ن راجعت ولم أ ج د ك يقول ا ل ر و ي ك أ ن ه ا تقول الموت يعني إ ن جئت راجعت فوجدتك قد ميت فقالها صلى ان ل ل عليه وسلم ه إ لم تجديني ف أ ت ي أ ب ا بكر ولماذا ت أ ت ي ه أ ب ا بكر إ ذ ا لم تجده وهلا ل يدل هذا إ ل ا على أ ن أ م ر الناس حينئذ إ ل ي ه فلذلك تجيء اليه هي كما يجيء اليه غيره ومن ذلك أ ي ض ا ما روى ا ل إ م ا م أ ح م د وغيره عن واحد من ا ل ص ح ا ب ة نسيت اسمه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إ ن ي لا أ د ر ي ما بقائي فيكم ولكن اقتدوا ب ا ل ذ ي ن من بعدي و أ ش ا ر إ ل ى أ ب ي بكر وعمر هل لا يبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا أ ب و بكر وعمر ف ا ل ص ح ا ب ة كلهم فاي بعديه هذه مراده البعدية المتولية وإلا فكلهم بعده فكل من بقي بعده ب من قال ي ب ع د ن باللذين صلى الله عليه وسلم قال مروا ابا بكر فليصل ي للناس هذا فيه دليل لنا وهي جمهور على أ ن القوم إ ذ ا اجتمعوا وحضرتهم ا ل ص ل ا ة ف إ ن أ و ل ا ه م ب ا ل إ م ا م ة و أ ح ق ه م بها أ ع ل ا م ه م و أ ف ق ه ه م هذه م س أ ل ة اختلف فيها الفقهاء صورتها إ ذ ا وجد رجلا أ ح د ه م ا يحفظ من ا ل ق ر آ ن ما يقيم به صلاته و ي ق ر أ ه ق ر ا ء ة ح س ن ة ولكنه لا يحفظه كله وهو ع ا ل م و آ خ ر يحفظ ا ل ق ر آ ن كله و ي ق ر أ ه ق ر ا ء ة ح س ن ة ويعلم وله من العلم ما يقيم به الصلاة صلاته ص ل ا ة ص ح ي ح ة ولكن لا علم له بدقائق أ ح ك ا م الصلاه وبدقائق السهو فيها ف إ ذ ا اجتمعا أ ي ه م ا يقدم قلنا و و و و قال مثلنا ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ف ي ة يقدم أ ع ل م ه م ا و أ ف ق ه ه م ا ويديك قال مالك رحمه الله في ا ل م د و ن ة يتقدم القوم أ ع ل م ه م إ ذ ا كان له حال ح س ن ة و إ ن للسن حقا قال فقلت ف أ ق ر أ ه م قال مالك قد ي ق ر أ من لا قد يقرا من أ لا من لا من لا ترضى حاله من ليست لحاله حال حسنة وفي ا ل ع ت ب ي ة سئل سئل مالك عن القوم يكونون في السفر أ ي ه م ترى أ ن ي أ م ه م وفيهم الفقيه وذو السن و ا ل ق ا ئ فقال مالك الفقيه في ر أ ي ي ارى أ ن ي أ م ه م و إ ن لذي السن حقا ولم يذكو ايقاي وذهب ا ل ح ن ا ب ل ة إ ل ى أ ن ا ل أ و ل ى ب ا ل إ م ا م ة والاحق بها أ ق ر ا ه م استدل ا ل م ا ل ك ي ة والجمهور على أ ن ا ل أ ح ق ب ا ل إ م ا م ة ا ل أ ف ق ا ه بهذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم مورو ابا بكر فليصل ي للناس وقد علم أ ه ل ا ل إ س ل ا م أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أ ق و ا م غير أ ب ي بكر ب أ ن ه م أ ق ر ا و ا من أ ب ي بكر روال إمامة روى ا ل إ م ا م أ ح م د والترمذي أ ب و د و و ا وابن ماجه عن أ ن ا س بن مالك رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ر ح م أ م ت ي ب أ م ت ي أ ب و بكر و أ ش د ه م في أ م ر الله عمر و أ ص د ق ه م حياء عثمان و أ ق ر أ ه م أ ب ي بن كعب فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أ ب ا بكر ي ن وفي الناس أ ب ي بن كعب و هو أ ق ر ا و لم يتقدم و قدم النبي صلى الله عليه و سلم أ ب ا بكر و في الناس عبد الله بن مسعود و قد راى ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أ ن أ ب ا بكر و عمر رضي الله عنهما بشراه أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أ ر ا د أ ن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن غ ض ا طريا ف ل ي ق ر أ ه على ق ر ا ء ة ابن أ م عبد فقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم أ ب ا بكر ي ن و لم يقدم ل ى مسعود وقدم أ ب ا بكر وفي القوم سالم مولاى ابي ح ذ ي ف ة رضي الله عنه وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي ر الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ و ا ا ل ق ر آ ن من أ ر ب ع ة من ابن أ م عبد هو ا بن مسعود من ابن أم ومعاذ بن جبل و أ ب ي بن كعب وسالم مولاى ابي ح ذ ي ف ة وقدم النبي صلى الله عليه وسلم أ ب ا بكر وفي الناس من نص على من عرف ل ى من ع أ ن ه م أ ق ر ا بل نص على أ ق ر ئ ي ت ه م ومع ذلك قدم أ ب ا بكر فقلنا التقديم إ ذ ن ل ل أ ع ل م ل أ ن أ ب ا بكر أ ع ل م ه م ولا شك في ذلك وليس التقديم للاقرار واستدللنا أ ي ض ا بما رواه ابو داود وغيره عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ا ل إ م ا م ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أ ر ش د ا ل أ ئ م ة واغفر المؤذنين فقال صلى الله عليه وسلم ا ل إ م ا م ضامن ومن شرط الضامن أ ن يكون عالما ب أ ح ك ا م المضمون والمضمون ا ل ص ل ا ة فلذلك كان ا ل أ و ل ى ا ل أ ع ل م ل أ ن ه أ ع ل م بما يضمن من الاقرا واستدل ا ل ح ن ا ب ل ة على أ ن ا ل أ ح ق ب ا ل إ م ا م ه ا ل أ ق ر ا بما رواه مسلم عن أ ب ي مسعود ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ام القوم أ ق ر ا ه م لكتاب الله ف إ ن كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه واستدلوا بما رواه البخاري عن عمرو بن سليمه عن ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاذا حضره الصلاه فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثاركم قرانا فنصص الله سلامه على أ ن ا ل م ق د م أ اكثارهم ق ر آ ن ا واستدلوا بما روى مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا كانوا ث ل ا ث ة ف ل ي أ م ه م أ ح د ه م و أ ح ق ه م ب ا ل إ م ا م ة أ ق ر ا ه م واستدلوا على ذلك أ ي ض ا ب أ ن صغار ا ل ص ح ا ب ة أ م و ا كبارهم ل أ ن ه م كانوا أ ك ث ر منهم ق ر آ ن ا من ذلك ما رواه البخاري عن عمرو بن سليمته ذ ا الحديث ذكرت لكم قال رضي الله عنه كنا بماء ممر ما الناس وكانت تمر بنا ل ر ك ب ا ن فكنا ن س أ ل ه م ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون أ ي الركبان المسافرون يقولون يزعموا أنه نبي يزعمون ق و و ل ن ي ان الله أ ر س ل ه أ و ح ى إ ل ي ه فعندما تخبر الركبان بهذا وتخبر بما بما, بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إ ل ي ه به قال فكان ذلك الكلام كان يحفظ ذلك الكلام قال ك أ ن م ا يقر في قلبي إلى الحديث إ ل ى أ ن قال فبادر أ ب ي قومه ب إ س ل ا م ه م فلما قدم قال جئتكم من عند والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا قال أ ي النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا صلاه كذا لوقت كذا وصلوا صلاه كذا لوقت كذا ف إ ذ ا حضرت ا ل ص ل ا ة فليؤذن أ ح د ك م وليؤمكم أ ك ث ر ك م ق ر آ ن ا قال فنظروا فلم يكن أ ح د أ ك ث ر ق ر آ ن ا مني لم ا كنت أ ت ل ق ى الركبان فقدموني بين أ ي د ي ه م و أ ن ا ابن ست أ و سبع سنين فقدموه وفيهم الشيوخ الكبار لانه كان أ ك ث ر ه م قرانا ف ا ل ع ب ر ة إ ذ ن قالوا ب ا ق ر أ ومن ذلك إ ذ ا مروه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون ا ل أ و ل و ن ا ل م د ي ن ة موضعا بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ي أ م ه م سالم مولاى ابي حذيفه وكان اكثرهم ق ر آ ن ا و س ا ل م كان في ذلك الوقت صغيرا و أ ج ا ب و ا عن استدلال الجمهور عن استدلال الملك قالوا قوله صلى الله عليه وسلم مور و ابا بكر فليصلي الناس هذا لا لم ت ر د به ا ل ص ل ا ة إ ن م ا أ ر ي د به خلافه أ ج ب ن ا نحن أ ي ض ا عما استدل به الحنابله أما, اما ردهم على حديثنا و أ ن ه مراد به خلافه نعم هذا ذكرناه ولكن ه ذ ا ا ن ن ر ه ل ك تلك إ ر ا د ة ث ا ن ي ة ا ل ا ر ا د ة ا ل أ و ل ى هي أ ن يامهم الصلاه و ا ل ا ر ا د ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل م ب ن ي ة على ا ل أ و ل ى هي أ ن يت... أن... أن... أن... يكون خ ل ي ف ة ا ل ل ه ثم كل ما ا س ت د ل به وهي أ ح ا د ي ث ص ح ي ح ة لا شك فيها لكن مرجعها, كل... مرجعها كلها شيء واحد وهو النص على ا ل أ ق ر ا ونحن نقول ا ل أ ق ر ا في هذه ا ل أ ح ا د ي ث هو ا ل أ ع ل م لماذا ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة كانوا يسلمون رجالا فكانوا يحفظون ا ل ق ر آ ن ويتفقهون فيما يحفظونه من ا ل ق ر آ ن ويتعلمون أ ح ك ا م ما يحفظونه ف ا ل أ ك ث ر ق ر آ ن أ ك ث ر فقها ض ر و ر ة الناس لم تكن تحفظ من غير أ ن تتفقه من حافظ ش ي ء أن تفقه فيه ف إ ذ ا حفظت عشر آ ي ا ت ف أ ن ت أ ف ق ه من الذي فالذي حفظ مائه ايه افقه منك يدل لهذا الذي ذكرت لكم ما رواه الطحاوي و الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ع ش ر آ ي ا ت فلا نتجاوزهن ف ل ا ن ت ع ل م ا ل ع ش ر ة التي تليها حتى نعلم ما في هذه العمل هذا ظاهر جدا يتعلمون عشر آ ي ا ت يحفظونها ثم يتعلمون ما فيها من العمل ف ي ت ف ق و ن فيها م ع ن الحافظ ه ا عشر آ ي ا ت يعلم و ا ما فيها من العلم والحافظ م ئ ة آ ي ه يعلم و ا ما فيها من العلم والحافظ ا ل ق ر آ ن يعلم ما فيه من العلم معناه ان اكثرهم حفظا أ ك ث ر ه م علما ض ر و ر ة و ي د ل و لهذا أ ي ض ا ما راه ا ل إ م ا م أ ح م د عن أ ب ي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال حدثنا من كان يقرؤنا من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه م كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشره اياه فلا ي أ خ ذ و ن في في في غيرها حتى يتعلمون ما حتى يتعلموا ما ف ي ه م العلم والعمل قال ف أ خ ذ ن ا العلم والعمل هذا أ ي ض ا صريح جدا ف إ ذ ا عندما نتحدث عن القراء فالقراء في ذلك الوقت هم الفقهاء ولا ينبغي أ ن يفهم ق ر ا ء ه م كقراء ب أ ن ه م ب م ث ا ب ة قرائنا من يحفظ ا ل ق ر آ ن كله و لكن ليس يفهم منه شيئا وهذا صريح جدا في هذا الذي ذكرت لكم عن أ ب ي عبد الرحمن السلمي وعن أ ب ي مسعود ولذلك في الحديث الذي روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان القراء أ ص ح ا ب مجلس عمر ومشاورته ؤ م ش القراء القراء القرآن الفقهاء الفقهاء ابن بدليل من هم أم هم منهم أن حفظة عباس وشهرته ا عباس ب ن علي بالفقه اكثر من شهرته بالقراءه ة فلذلك نقول الأخراء إن ا م ع الأعلام والقراء وملفقها وهذا صريح في هذه الأحاديث التي ذكرنا صريح في هذه ثم نتنزل جدلا م على ا ح رحمة ن ا الله ب ل ل ة ع جميع م ع ل ان ء ا ل ل م م س ي نتنزل ل ج د الاقرا ع ى أن ل أ المراد به ا ل أ ك ث ر حفظا بغض النظير عما يعلمه مما يحفظه هب أ ن هذا كهذا ف إ ن ن ا نقول بعض العلماء ط ا ئ ف ة منه ح م ل هذا على أ ن ه كان في الزمن ا ل أ و ل في أ و ل ا ل إ س ل ا م لما كان حفاظ ا ل ق ر آ ن قليلا فكانوا يقدمون اقرا ل أ ن ه م قليل فلذلك قدم عمرو بن سليم وهو صغير ولذلك قدم سليم وهو صغير لعدم وجود الحفاظه أ و لقلتهم اما وقد كثر ا ل ح ف ظ بحمد الله وانتشروا فلا, فلا, فلا, فلا بد بنا من الرجوع الذي تفتقر إ ل ي ه ا ل ص ل ا ة من العلم أ ك ث ر من القدر الذي تفتقر إ ل ي ه الصلاه من القراءه ة و ا ل ق ر ا ء ة لا يفتقر إ ل ي ه ا إ ل ا ف ركن واحد وهو هو القيام والعلم الفقه يفتقر إ ل ي ه في الاركان كلها فكان اعتبار ما يفتقر إ ل ي ه في كل ا ل ص ل ا ة أ و لا من اعتبار ما يفتقر إ ل ي ه في ركن واحد من اركان ا ل ص ل ا ة فهذا أ ي ض ا يدل على رجحيه ة م ذ ب ا ل ج مذهب ه إنه يعرفه فيفسدها نفسه خلفه ويعلمه يفسدها نفسه خلفه ه و وعلى ولا الأولى نقول ر القارئ ثم ثم من أحكام ما من العالم من بالتقديم الأ... ثم إننا فكان قد يقع الأفقى بعد في على على على فلا الصلاة لا لا ا ك ل هناك وجهون ه لترجيح آخر م ذ م الجمهور ك و فهذا نظرنا فوجدنا نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروءه ب و بكر يصلي بالناس و أ ب و بكر أ ع ل م لا يشك في هذا ر و ى البخاري عن أ ب ي سعيد رضي الله عنه حديث طويل وفيه أ ن أ ب ا سعيد الخدري ة رضي الله عنه قال وكان أ ب و بكر أ ع ل م ن ا اعلمه ماذا لا يشك في وقال صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا يا أ م ا ل ق ا م أ ق ر أ ه من كتاب الله فلما نظرنا في قوله صلى الله عليه وسلم وجدناه أ م ر بتقديم الاعلم ووجدناه أ م ر بتقديم ا ل أ ق ر ا ء لكن وجدنا امره بتقديم ا ل ا ع ل م آ خ ر ا ل أ م ر ي ن منه صلى الله عليه وسلم ل أ ن تقديم ا ل ا ع ل م كان في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم وتقديم ا ل أ ق ر ا ء كان قبل ذلك بدهور واذا كان هذا على الوصف الذي ذكرنا فان تباع آ خ ر ا ل أ م ر ي ن منه صلى الله عليه وسلم أولى وأظهر وأرجح والله أعلم والله قال صلى الله عليه وسلم مروءه بكر ف ل ي ص ل ل الناس فقالت ع ا ئ ش ة إ ن أ ب ى بكر يا رسول الله إ ذ ا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها يا رسول الله إ ن أ ب ى بكر إ ذ ا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء ل أ ن ه رضي الله عنه كان في رجلا و ا كان ي ر أ س ي ف ا والاسيف أ س ي ف ل أ هكذا بالمد الحزين السريع الدمعه بخلاف ا ل أ س ف ا ل أ س ف هو الغضبان رجع موسى إ ل ى قومه غضبانا اسفا م ش ي اسيف اسيف أ اسيف اسيف اسيف ح ز ي ن س ر ي ع ا ل د م و س ي ف اسيف اسيف اسيف ا ل أ خ ر ى إن اسيف ا بكر اسيف اسيف اسيف اسيف اسيف اسيف ا س ي م اسيف اسيف اسيف اسيف ا ف اسيف اسيف اسيف اسيف اسيف اسيف س ي ف اسيف اسيف اسيف ا س ف اسيف ا س ف اسيف ا ي اسيف ا س ي ا س م ف ا ل ي ف اسيف اسيف ا س ف اسيف ا ي ف ل س ي ف اسيف اسيف ا س ي ا س ي ر اسيف اسيف ل ي ف ل س ي ف اسيف اسيف ا س ي صورة ت ص و ر ه ب أ ذ ه ا ن ك م لا ب أ س م ع ك م النبي صلى الله عليه وسلم يقول ل م ر و ا أبا بكر يصل للناس يقول يا ر س و لك الله أبا ب ر مروا بكر ومرض أبا ن يا ل ل عليه وسلم ه م رسول ي يكرر يقول ي ض والمرض الواحدة هذا لا مرة ا ر ح ى الله عليه وسلم إلى أن مروءه بابا ك ي م ص ل ي الناس وما زال <تصفيق> قالت ع ا ئ ش ة فقلت ل ح ف ص ة قولي له إ ن أ ب ا بكر إ ذ ا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء الان ماذا وقع هي ع ا ئ ش ة لا تريد أ ن يصلي أ ب و ب ك ر م ا الناس لا تريد فرجعت النبي صلى الله عليه وسلم أولا رجعت ا يا رسول الله عمر مروءه بابا ك ي فلما أ ع ا د النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ م ر هابت عائشه ة أن تعيد ي أ ن تعود إ ل ى ا ل م ر ا ج ع ة ولكنها تحب أ ن يراجع فلا تحب أ ن تقول هي هي فعلت علة هذا هي خافت أ ن يتشاءم الناس بابيها لأنه وهذا م ض ي ع و ن الناس يتشاءمون فيه مثل أ ب بكر و م ا ل ن ابي س كلها تتشوف إلى أن يقوم شفاءه وتترقبه ر و ا إليهم أ بكر و ب ليصلي إليهم بهم وإن أبو وسلم كان الناس النبيهم بكر ينتظرون فإذا خارجا سيتشاءمون و هي ا ل ه ا د و ح ب أ ن يتشاءم الناس ب أ ب ي ع ه وقد راوا الشيخان عنها رضي الله عنها قالت لما دخل النبي صلى الله عليه و سلم بيتي قال م ر و ا أ ب ا بكر ف ل ي ص ل ي ب الناس قلت يا رسول الله إ ن أ ب ا بكر رجل إ ذ ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن لا يملك دمعه فلو أ م ر ت غير أ ب ي بكر قالت والله ما كان بي إ ل ا كراهيه ان يتشاءم الناس ب أ و ل من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ي ر ي د ش ن ا ا ن ا ن يكون ه ا ك انسان ي و ن ه ا ك ا ن يكون هناك ا ن ك و ن هناك انسان يكون ا ك ا ن ا ن يكون هناك ا ن ة ا ن يكون ا ك ا ن ا ن يكون هناك ا ن س ا ك و ن ه ا ك ا ن س يكون هناك ا ن يكون ه ا ك انسان يكون ه ا ك ا ن يكون ا ك انسان ي ك و س ا ن ي ك و ا ك ا يكون ا ك انسان هناك انسان ن ا ك ا س ا ن هناك انسان هناك انسان هناك ا هناك انسان هناك ن س ا ن هناك انسان ه ن ك ن س ا ن هناك انسان هناك انسان هناك ا س ا ن هناك ا ن س ا ك ا ن ن ك ن لن يكرر النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى متى سيكرر مره ا أبغ... أذابا ما ك ر ر مرتين إن كنا ففهمنا فهمتا ا ل ق ض ي ة ا ل آ ن ليس فيها مجال ا ل م ن ا ق ش ة ومن س و ا ح ب يوسف س و ا ح ب جمع صاحبه من س و ا ح ب يوسف عليه السلام ومن ا م ق ص و د إ ن كنا أ ن ت ن صواحب يوسف نحتاج أ ن نذكر شيئا عن قصه ة يوسف ي ع ل السلام ا ل نفهم هذه ق ض يوسف ة ي عليه السلام يوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن نبي الله يوسف يعقو إبراهيم عليه البخاري عليه روى رسول إسحاق بن بن يعقوب بن, إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. أن السلام الله صلى الله عليه وسلم قال الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم وسلم صلى يوسف بن يعقوب بن إ س ح ا ق بن إ ب ر ا ه ي م ع ل ي ه السلام ويوسف له ش أ ن عجيب و ذ ل ك أ ن ز ل فيه ربنا س و ر ة من كتابه سبحانه ليتدبر ش أ ن ه ا وما فيها من الحكم ا ل ع ظ ي م ة و ا ل أ م ر العظيم قال ربنا سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الافلام را تلك آ ي ا ت الكتاب المبين إ اذ قال يوسف لابيه يعقوب عليه السلام كان له اثني عشر ولدا ذكرا واليهم ينتهي اسباط بني اسرائيل كلهم ينتهون الى هؤلاء الولد الاثني عشر وكان أ ف ض ل ه م و أ ج ل ه م و أ ع ظ م ه م يوسف عليه السلام في ل ي ل ة من الليالي ويوسف, ويوسف طفل صغير ر أ ى فيما يرى النائم أ ح د عشر كوكبا يسجدون له و ا ل أ ح د عشر كوكبا هم إ خ و ا ن إ ش ا ر ة إ ل ى إ خ و ت ه والشمس والقمر إ ش ا ر ة إ ل ى أ م ه و أ ب ي ه ر أ ى كل ذلك ساجدين له فهاله ذلك واستعظمه فلما استيقظ حدث أ ب ا ه بذلك فعرف أ ب و ه أ ن لابنه هذا شان عظيم في الدنيا الاخره قال يوسف ل أ ب ي ه يا أ ب ت إ ن ي ر أ ي ت أ ح د عشر كوكبا والشمس والقمر ر أ ي ت ه م لي س ا ج د ي فهم ابوه ا ل تعبيرها وامره الا يحدث بها أ ح د ا ولاسيما إ خ و ت ه ل أ ن ه م يحسدونه فيبغون له الغوائي قال يا بني لا تقصص رؤياك على إ خ و ت ك فيكيد لك ه د ع ه ان الشيطان ل ل إ ن س ا ن عدو مبين وكذلك, وكذلك كما أ و ح ى الله إ ل ي ك هذه الرؤيا ي ج ت ب ك سيصطفيك ويعلمك من ت أ و ي ل أ ح ا د ي ث من تعبير الرؤى ما لا يفهمه كثير غيرك ويتم نعمته عليك وعلى ال علي يعقوب فيبلغون بسببك من ا لقد خ ي يعليم ر ما كما أتمها من الله على أبوك ب إبراهيم وإسحاق إن ربك ل عليم ل وإسحاق إنا حكيم ق كان في يوسف و إ خ و ت ه آ ي ا ت للسائلين إ ذ قالوا ليوسف و أ خ و ه ح ب إ ل ى أ ب ي ن ا منا هم اثنا عشر ولدا ع ش ر ة م ن أم ويوسف و أ خ و ه من أ م أ خ ر ى فقالوا اذ قالوا ليوسف و أ خ و ه أ ح ب إ ل ى أ ب ي ن ا أ خ و ه هو هذا شقيقه يقال كان اسمه ب ن ي م ي ن أ ح ب إ ل ى أ ب ي ن ا منا ونحن ع ص ب ة هذا موضع يتعجبون منه و ا ل آ ن في الواقع أ ق ي س ه البشر الظواهر هذه ا ل ق ر ي ب ة تجعل الناس يتعجبون م ث ل هذا الناس تتعزز ب ا ل ك ث ر ة ومن له عشرات من البنين مخوف الجانب أ ك ث ر ممن له ولد فرد أ و ولدان فهم يتعجبون نحن ع ص ب ة كيف يكون الاثنان أ ح ب إ ل ى أ ب ي ن ا من ا ل ج م ا ع ة ا ل ع ص ب ة ا ل ع ش ر ة فما فوق هم ع ش ر ة والنفع الذي يبلغ أ ب ا ن ا منا ونحن عشره واكثر من, من النفع الذي يبلغه من ث ن ي ن ومع هذا أخ يوسف و أ خ و ه أ ح ب إ ل ى أ ب ن ا منا كيف, كيف يذهب أ ب و ن ا عن هذا فحيث ذهب أ ب و ن ا عن هذا إ ن أ ب ا ن ن ا في ضلال مبين وهم غير مستريحين لهذا الوضع هذا الوضع يحتاجون له حلا فيتشاورون ماذا نفعل فتشاوروا اقتر اقترحات اقترح ت ق قال قائل اقتلوا يوسف ا قال ت ل و ه ق اخر لا اطرحوه ارضا اذابوا به بعيدا بحيث لا ترونه ولا يراكم وقال احدهم هذا احسنهم ط ر ي ق ة هذا قال القوه في البير في قاع البير واي بئر كنت ف ه م و اين الكلام أنا دائما أقول للناس تلقوا القرآن أقول ب متوكيد م يقض البير ا ناعش بشي ا ا في أين ل في وسط ا ل ق ب ي ل ة بحيث إ ذ ا صح سمع البير في الفلوات الصحاري لو ترك في الصحراء من غير أ ن يجعل في البير لكان, لكان تركه هناك قامنا ي ب أ ن يهلك ويفنى ويموت إن لم يكن لم الذئب فكيف ي الأسد أو الجوع أو ف ب ق ا ع ر بئر بسرع وعندما يقولون غيابات الجب فمؤنوا انه بئر شطون عميق قالوا اقتلوا يوسف أ و اطرحوه أ ر ض ا يخلو لكم و ج و أ بكم إذا تمحاد ل ك م حبه ح ي ن ذ لن يجد من يحب سيحبكم أ ن ت م ك أ ن ه لن يتذكر أ ن هؤلاء هم الذين فرقوا بينه وبين ابني يوسف لا راي ثم تتوبون بعد ذلك يعني إ ذ ا فعلتم هذه ا ل ع ل الشنعاء هذه س و ء ة ا ل س و ء ة توبوا بعدها وتكونوا من بعده ق و م صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف و أ ل ق و ه في غيابات الجب ي ل ت قد ه ب ع ا ل س يكون ا ر ة قد ي يوسف محظوظا فتمر ق ا ف ل ة بجانب هذا البير ف ي أ خ ذ و ن ه وفي جميع الاحوال تستريحون منه ف أ ع ج ب ه م هذا ا ل ر أ ي وشرعوا في تنفيذ ا ل خ ط ة قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف و أ ل ق و ه في غيابات الجب يلتقطه بعد ا ل س ي ا ر ة كنتم فاعلين تنفيذ الخطة أ ظ ه ر و ا ل أ ب ي ه م أ ن ه م حريصون على يوسف و أ ن ه م يريدون أ ن يمرح ويلعب ويجري فلماذا لا تتركه معنا اذهب معنا نحن سنذهب وهو ايضا يلعب معنا قالوا يا أ ب ا ن ا أ ل ك لا ت أ م ن ى على يوسف و إ ن له لناصحون أ ر س ل ه معنا غدا يرتعي ويلعب و إ ن له لحافظون انظروا ذروا ا ل ج م ل ة ا ل م ؤ ك د ة إ ن ا ل ت ي ت د حرفتك ل تقديم ا ل ت أ خ ي ر له لا حافظون ماشي لا حافظون له ولا م ا ل ت أ ك ي د هو الكذوب هذا ش ي كله ا ل ت أ ك ي د وهم ك ل ه كذبون الشيخ يعقوب عليه السلام لا يستطيع م ف ا ر ق ة ابنه س ا ع ة و ا ح د ة ولا سيما بعدما ظهر له من الشيء الذي سيكون له قال إ ن ي ليحزنني ا أ ن تذهبوا به و أ خ ا ف ان ي أ ك ل ه الذئب و أ ن ت م عنه خ ا ف ل و ن فتعجبوا أ ظ ه ر و ا التعجب ياكل الذئب <تصفيق> وياكله الذئب ي يعني ف كيفاش يتخطانا أ و الذئب ونحن إنا عصبة إن إذا لخاسرون عاجزونها فائدة لكل يفتلون له في الذروة الغارب إلى أن أسلم ابنه معهم ومكثوا أسلم لما أراد الله من إلى أن أراد و ل أ ب ي ه ولبني إ س ر ا ئ ي ل كلهم ن بعد ذلك فلما ذهبوا به و أ ج م ع و ا أن يجب يعني يجب شاء خطير ولا واحد من ا ل ع ش ر ة يقول ه م لا هذا اخوكم ولا واحد أ ج م ع و ا ان يجعلوه في غيابات ا ل ج ب وطرحوه في القعر و ع ن ا ي ة الله تدرك ر ح م ة الله على البصيري ع ن ا ي ة الله أ غ ن ت عن م ض ا ع ف ة من الدروع وعن عال من ا ل أ ط م إ ذ ا كانت معك ع ن ا ي ة الله فنم فقع البير فخا البير بير ف م صحراء و ظلام الليل وظلام البير و ا ل و ح د ة والخوف من الغرق في البير ولا الموت ولا ح ي ة تكون في البير ولا وفي تلك ا ل ل ح ظ ة يوحي الله إ ل ي ه فلما ذهبوا به واجمعوا أ ن يجعلوه في غيابات الجب و أ و ح ي ن ا إ ل ي ه لتنبئنهم ب أ م ر ه م هذا وهم لا يشعرون ما معنى, هذا؟ ما معنى ستنبئهم م معنى لن تموت هنا معاذ الله لن يتركك, لن يتركك الله لتموت هنا لتنبئنهم ستخرج وستنجو وسيكون لك مقام يحتاجون فيه إ ل ي ك فتنبئهم بما فعلوا و أ ن ت غالبون و م غ ل ب و ن و أ ن ت مطمئن وهم خائفون ثم رجعوا يكملون ا ل ت م ث ي ل ي ة على أ ب ي ه يقنعونه ب أ ن الذئب أ ك ل يوسف متى س ي ج ئ و ن ي ج ئ و ن عند ذهاب ضوء النهار حتى إ ذ ا ظهرت على وجوههم ع ل ا م ة ا ل ر ي ب ة والكذب لا يوجد الضوء الذي يفشي ذلك منهم فجاءوا عشاء اذا كان قنديل أ و ش م ع ة تكلموا معه من البعيد فجاءوا، وجاءوا يبكون و أ خ ذ و ا قميص يوسف ا ل م ا ت ر ك له قميصا حتى القميص احيدوا لف البير و عريان أ خ ذ و ا القميص و ل ا ت خ و ه بدم وجاءوا, وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا أ ب ا ن ا إ ن ا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا عند ف ي ا ب ن ا فاكله أ ك ل ه ل ذ ئ ب ه شيء ق ت لنا و ذ الذئب مما س د به هو على كذبهين ذلك الاقتراح الذي ف أ ك ل ه الذئب وما أ ن ت بمؤمن لنا لن تصدقنا ولو كنا صادقين لو كنا صادقين غير متهمين عندك فلن تصدقنا فكيف ونحن متهمون عندك وجاءوا على قميصه بدم كذب ب كذب. ربنا كذبا جعله الأصل نفسه دم دم هو في ك ذ و دم م لظهور هذا الكذب جعله كذبا هو, هو نفسه قالوا تفسير ل أ ن القميص لم يكن مخرقا غفلوا عن ت خ ر ي ق القميص و <تصفيق> الذي هذا س ي أ ت ي إ ل ى يوسف وينزع عنه قميصه ثم يفترسه <تصفيق> ولذلك قالوا آ ف ة الكذب النسيان إ ذ ا كنت كذوبا فكن ذكورا قال بل سولت لكم أ ن ف س ك م أ م ر ا لصبر جميل هو فهم ا لم يرج عليه ع كذبهم للقرائن ا ل ق د ي م ة من حسادهم له ا ح ت ق لا هو ل تقصص ر ؤ ي ك على إ خ و ت ك فيكيد لك كيدا هو يتصور منهم يتصور الكيد ليوسف هذه قرنة ثم ثم القريه ا ل أ خ ر ى أ ن الرؤيه التي ر آ ه ا لا بد من تحققها ف إ ذ ن يوسف لم يمت و بل سولت لكم أ ن ف س ك م أ م ر ا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون و إ ل ى مجلس آ خ ر إ ن شاء الله سبحانك أستغفرك وأتوب رب ومحمدك إليك الحمد الله لا إلا العالمين أن أنت إله إليك لله شهد